وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في وصلنا عند باب حكم ولوغ الكلب عزكم الله طبعاً وفي روايات كثيرة في هذا الباب ولكن في بعض الألفاظ المختلفة سنقرأ الباب كما تعودنا أولاً ثم نشرع إن شاء الله في معاني وفي أحكامه المتعلقة به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الأول أي ولغ ثانية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الأولى مرار الأولى مرار هذه مرات لا يا أنا أقول الرواية الاولى قلنا سبع مرار أما الرواية الثانية سبع مرات الاثنين الاثنين لا سبع مرار سبع الأولى سبع مرار الأولى الرواية الأولى سبع مرار أما هذه الرواية سبع مرات نعم هي مرار طبعا خلاص يا أخواننا الأمر ممكن نكون يعني خطأ مضاعب نعم سبع مرار سبع مرار مم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هن بالطراب وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه فيه أن يغسله سبع مرات طهور أو طهور لأن أصلا النووي هو بيشرح الإمام النووي لو هي طهر لذكرها إنما قال طهور وقال أنها بالفتح والضم لغتان مشهورتان كما ذكرنا ذلك في الباب الأول ده كلام الإمام النووي فلو كان الطهر لقالها ولا قلتها أنا لكم كنت صححت لإيه اللفظ فخلكم معايا خلكم معنا تكونش دعوة الطبع اللي معاكم طهور وإنايا أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات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 وطبعا هو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الزرع والماشية والغنم لعلة لأن هذه أعزكم الله لأن هذه الكلاب ولغت في الإناء هل لها نفس الحكم أم لا كما سأت هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هنا أحدكم لا مفهوم لها لكم أنا لا مفهوم له يعني إذا ولغ الكلب في إنائك أو إنائي غيرك المقصود أن أي إناء يلغ أو يلغ فيه الكلب قوله ولغ الكلب قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه أو بطرف لسانه هل كل سبع عقور يسمى كلبا الكلب هل هو كل سبع عقور أم هو الحيوان المعروف بصفته كل سبع عقور دا مين اللي بيقول ان الكلب فقط بصفته اه جمهور الفقهاء الجمهور على أن كل سبع عقور يشمل الأسود والنمور ونحوها من السباع المفترسة يعني كل سبع عقور يسمى كلبا وقال بعض المالكية اللهم صلّت عليه كلبا من كلابك. ولسه أقولها الله، اصبروا. وقال بعض المالكية أن ذلك الحيوان معروف فقط والذي يسمى بالإيه بالكلب استدل الجمهور على ما قلنا بهذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة ابن أبي لهب. فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فجاء أسد واخطط أو أكله فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال كلبا من كلابك فأرسل الله تبارك وتعالى له أسدا فأهلكه وطبعا كلام الجمهور قوي كلام الجمهور قوي أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب أن مذهب المشهور عند الشفعية أن الكلب نجس الكلب نجس وطبعا مقصود هنا اللعاب ولا الكلب كله احنا نتكلم عن اللعاب الأول ثم نتكلم عن حكم الكلب الأكمله إن شاء الله لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث يعنينا لما طهر لما أقول الطهارة معناه رفع الحدث وزوال الخبث معنى ذلك أن الحدث نجس نجس والخبس نجس تمام؟ طب هنا في حدث ما فيش حدث يبقى العقل يذهب سريعا إلى إلى الخبس اللي هي النجاسة إزالة النجاسة وليس هنا حدث فتعين النجس فإن قيل المراد الطهارة اللغوية إيه هي الطهارة اللغوية؟ الطهارة في اللغة هي نظافة والنزاهة عن الأقضار لو قلنا إن دي طهارة المقصود بها الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. يعني الأصل أنت لما تعارض معك تعريف لغوي لأي مصطلح من المصطلحات مع تعريف شرعي يقدم لأيه الشرعي المصطلح الشرعي على على اللغوي. وطبعا من مرتبة حقيقتها الشرعية اللي هي إيه حقيقة الطارة الشرعية أو تعريفها في الإصطلاح إيه؟ أو في الشرع. رفع الحدث وزوال الخبث وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه يعني كل شيء يلغ فيه الكلب ينجس بمجرد ولوغه فيه وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله يعني إذا ولغ الكلب في طعام وكان هذا الطعام مائعا يحرم أكل هذا الطعام ليه؟ نعم؟ ما احنا قلنا مائعا انا بكلم طلبة علم اخوان اما اقول مائعا زي سائلا زي صح خليكم معايا انا اقول مائعا يبقى سائلا ما قلتش جامدا لو قلت جامدا لسه في تفصيل ان شاء الله ليه يحرم اكل الطعام الذي يلغ فيه الكلب لانه سينجس واكل النجاسة محرم لان اراقته إضاعة, اضاعة له فلو كان طاهرا مرناه بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال يعني إضاعة المال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو نهى الشرع عنها تمام كده فهل يجوز الإنسان يريق الطعام بغير سبب لا يجوز لأن هذا فيه إضاعة معايا ولا مع نفسكم طب التناقش أنا على فكرة أنا بترك المجال للنقاش يعني أنا بترك المجال للنشكلة صح صح الغلط إيه عاوز أدوس؟ عاوز تركيز أنا اللي عاوز تركيز أقول أنتم عاوزون تركيز من كلامي خلي بالكم <تصفيق> أنا اتعقدت <تصفيق> آه والله والله إذا أنتم خليني الصورة قاتمة تماما للدرجة أن أنا أفكر بصراحة يعني أفكر جليا أن أنا أترك المادة وأخلي حد تاني شرح صحيح أنا أحس أن أنتم متعقدين المادة جدا كتير يكلم معايا حاسس حاسب المادة جامدة حاسس كده ان انتوا مستصعبين المادة قوي يعني احنا اخوانا يعني انا بترك المجال للنقاش عشان كده عشان تبقى المسألة فيها انفتاح شوية وانا شايف ان مش عارف يمكن عشان انا اتدارس <تصفيق> يعني قبل كده فلعل المسألة لي سهلة شوية نعم انا عارف انا عارف ما هو ده اللي بيحصل اه انا عارف ما هي هي أنت عارف لو تذاكر الدرس بعد أنا ما أقول على طول؟ أنت حلت المشكلة اتحلت وأنا يا عشان أريحكم لما يجي لكم سأل في الامتحان ويقول لك يذكر المذاهب ولا اختلاف العلماء مش عاوزك تقول لي ده قولي مين ولا قولي مين قولي فيه خلاف ها؟ وقول الجمهور كذا وقولي مثلا احفظ لي القول المخالف والرجح قولي كذا وخلاص أنا إن شاء الله طلبت أن أنا أنزل تصحيح بنفسي عشان أصحح لأن طبعا أنا اللي حاطت المادة أنا عارف إن المادة بعض الناس بيستسقلها فأنا هنزل إن شاء الله التصحيح حتى اللي مشوف حاجة كده عدها لك لأن المفروض أنا بعمل نموذج إجابة للإخوة اللي بتصحح فأنا كنموذج إجابة هعمل هنوم أكاديمي زي اللي نعم ولكن أنا راجل بقى اللي بكرأ لكم المادة وقت ساعتها هعرف إن أنت فاهم هديك الدرجة ولكن اللي يهمني إن أنت تفهم إن المسألة فيها خلاف والراجح والمرجوح فيها ده اللي يهمني ليه يا لأن في بعض الإخوة فعلاً بيبعاً ده تنشنه في الأحكام الشرعية تنشنه عن إيه؟ متعصب لرأيه ولا يرضى بالرأي الآخر يعني تعصب لرأيه ولا يرضى بالرأي الآخر والعصابية دي ممقوطة العصابية دي ممقوطة ما ينفعش أنه يتعصب لرأيه إمام من الأئمة افرد الإمام ده خالف الحديث الصحيح أو خالف صريح القرآن يبقى يرد كلام الإمام مهما علت منزلته الشافعي رحمه الله كان يقول إذا ص مذهبي وكذلك أبو حنيفة وكذلك أحمد وكذلك مالك ويعني الإمام أحمد كان يقولي لا تأخذ عني ولا عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان ولكن خذ من حيث أخذ ونحن ندور مع الدليل حيث دار ممكن مسألة أنت تتربى عليها ان ده قول الجمهور طول عمرك متربي على كده فجأة لما تيجي تدرس دراسة بقى أكاديمية تجد إن قول الجمهور مخالف للقول اللي أنت بتتبنى ومسألة كثير جدا وقفنا عليها كده يتألنا إن ده قول الجمهور عند الدراسة تجد أن قول الجمهور مخالف لهذا الرأي تماماً. فأنا عاوز أقول هي المادة لذيذة جداً خلي بالك. لأن خلي بالك الفقه المقارن من أمتع ما يكون. يمكن وجهة نظر أنا. هو من أمتع ما يكون. فاحنا فأنا عاوز أقول أنت عارف عندكم المغني مغني ابن قدام اطلع المكتبة فوق وحاول تقرأ في المغني كده مسألة من مسألة ايه مش هتفهم <تصفيق> لا هتفهم ان شاء الله هتفهم مثلا الاوسط ابن المنذر هو الاوسط ده في ايه فيق ايه نعم رفعوا رفعوا لأن يعني رفعوا للإدارة استنى بس استنا استنا بس ارفع الأمر الإدارة اكتبوا طلب طلب بأن احنا نوحد المادة أنا اللي بيتكلم مرة مش سامع أنا بسمعش اللي قدام يعني اللي بيتكلم مرة بيقول ايه طيب أنا مش عارف يعني هل هل هل تركة الشرح صعبة؟ طيب ما أنتوا معقادي إخوانا أنا حاسد أن الدنيا السودة خالص أنا مش عاوز أعمل لكوا ذا ما كنت بعمل سنة أولة أو السنة اللي فات أنا كنت بجيب كل الكلام في المسألة وكنت بقول ده قول فلان واستدل بكذا وده قول فلان واستدل بكذا وده قول فلان واستدل بكذا والراجح في القضية كذا لكذا أنا ما شعر بتعمل لك ذا السنة pouvez أنا بانقل فقط السنة دي فقط وده كلام النووي فقط وما لو دخلنا في الغم شو نعمل ايه؟ بس عشان بس ترتاحين نفسيا هو باب الطهارة أصعب باب في الفقه ده أصعب باب ده الطهارة لأنه فيه أحكام كثيرة جدا يعني بشرح لسنة ثانية الصلاة وأنا مغمض خلاص الصلاة سهلة جدا وما يصورة وأحكامها كلها واضحة مفاهش خلافات كثير زي الطهارة فأنتوا اصبروا بس شوية معانا وأنا إن شاء الله أكلم الإدارة يعني في طبعا وهارفع إن لهم إن الشكوى دي هرفحها إن شاء الله ولعل يلغوا المادة خالص يبقى راحة واستراحة عاوز تشوفني ماشي جزاك الله خير من تهتشوفني برضه بس مش هنا طيب نمشي بالراحة نتكلم بالراحة يعني. وفيها أيضا نجاسة ما ولغ فيه أي الكلب وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله يعني الكلب إذا ولغ في الإناء في طعام يحرم أكل هذا الطعام ليه؟ لأنه صار ولا جزء أكل؟ لأن إراقته لأن إراقته إضاعة له راقت الطعام من غير ضرورة إضاع للمال صح ولا غلط؟ صح طب لو ولغ فيه الكلب أصبح فيه سبب داخل عليه ولا لأ؟ فيه سبب هو ده اللي خلنا أريق الطعام مع أن إضاعة المال محرمة. ولكن لشيء أعظم منه أو أجل منه فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ويقول ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه إيه الكلب المأذون أنت تقتنيه صيد أو الماشية أو الزرع ولا فرق بين الكلب المأذوني في اقتنائه وغيره يعني كل الكلاب أعزاكم الله سواء في هذه القضية ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ ليه هنا قال النووي ما فيش فرق بين الكلب الحضري والبدوي ليه لأن بعض أهل العلم قال هناك فرق بين الكلب الحضري والإيه والبدوي فهنا النووي أراد أن يرد على هذا القول يقول له فرق كلهم سواء في, الإيه في الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب ولم يخص كلبا بعينه ولم يفرق بين الكلاب لأن ده في حاجة إليه ولا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة إليه وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته طهرته اللعاب لعاب الكلب ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره يبقى هنا بيقول إن المأذون في اتخاذه طاهر ليه دون غيره ليه هذا مما عمت به البلوة لأنه يختلط بصاحبه دوما فلو قلنا بنجاسته ايه اللي هيحصل كل ما يلمس صاحبه بلعابه يضطر لغسل إيه؟ يغسل ما يمسه وإن قلنا بنجاست الكلب البدنية كما سيأت الخلاف فيها إن شاء الله لو قلنا إن الكلب نجس وشعره نجس كل ما يلمسك هتحتاج لغسله تحتاجه لغسله وهذه الثلاثة عن مالك يعني عن الإمام نفسه والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي وده هذا من أشهر شوخ الملكية ابن الماجشون أنه يفرق بين البدوي والحضري ده الكلام اللي احنا قلنا وفيه الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا إراقة الإيه؟ الماء أو الطعام أو ما ولغ فيه الإيه؟ الكلب ولكن هل الإراقة واجبة لعينها؟ يعني أنا هرق هذا الإناء لأن الإراقة واجبة لعينها لذاتها؟ ولا للاستعمال عشان استعمله بعد كده عشان استفيد من هذا الإناء بعد كده أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء بإراقتي أو أراقه فيه خلاف يعني أنا دلوقتي بمجرد ولوغ الكلب يلزمني أن أنا أريق ما ولغ فيه الكلب ولا يلزمني عند استعماله فقط هذا خلاف هو بيقولني فيه خلاف من العلماء ذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فإن أراد استعمال الإناء أراقه يبدأ القول الأول إن الإراقة إيه مستحبة لعينها إن أنا عشان أن أنا أخلص منها ماشي فإذا أراد استعماله غسله غسله كما سيأتي بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور يعني يلزم نورق لنا على على الفور ولو لم يرد استعماله حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي ويحتج له بمطلق الأمر يحتج القول هنون أن الإراق واجب على الفور ماشي كده بمطلق الأمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه فليرقه أو فليغسله سبع مرات وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قوله أكثر الفقهاء إيه اللي يدل على الوجوب أو يقتضي الوجوب الأمر الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب يعني افعل افعل ده يلزمك أن أنت تفعل والواجب إيه هو الواجب هو ما طلبه الشارع على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويمدح ويذم تاركه ويعاقب تمام كده فقال دلوقتي وبيقول إن القول الثاني بيقول يجب إراقة الإناء فورا ليه بيقول كده لأن من الممكن أن يأتي غيره ويستعمل الإناء ولم يدري أنه ولغ فيه الكلب ها؟ لا يأمن من ذلك ماشي كده ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة الأول اللي هو هنون استحباب إراقته الاستحباب إراقته فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب والله أعلم يعني هو بيقول أسرع وأرق الإناء من باب مبالغة لتنفيرا من الكلاب طبعا الكلاب من أخص الحيوانات وبرانا ذلك من أوفى الحيوانات يعني ترى عزاكم الله الكلب أوفى أوفى للمرء من كثير من الناس فيه وجوب غسل لنجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير يبقى قول جمهور العلماء الأئمة الثلاثة على أنه يغسل سبع مرات خالف أبو حنيفة رحمه الله وقال يكفي غسله ثلاث مرات وراجح طبعا رأي الجمهور ليه رأي الجمهور راجح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبع مرات هو استدل بروية ثلاث مرات ولكن رواية ضعيفة وأبو حنيفة طبعا هو أكثر المذاهب في الفقهية يستدل بالقياس بيقيس أشياء على أشياء بيقيس أشياء على أشياء ففي حاجات في النجاسات تغسل ثلاث مرات واخد بالك فوقص عليها ولكن هنا لا مجال للقياس طالما أنه يوجد نص صحيح وصريح وطبعا في كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تيمية ذكر فيه الأعزار التي جعلت مثلا بعض الأئمة يخالف الجمهور مثلا يعني جابت مثلا ليه أبو حنيفة كان يخالف طبعا من جملة الأسباب النبي حنيفة رحمه الله وجد الناس انشغلوا بعلم الحديث وسافروا لطلب الحديث فكان هو في بلدته فلم يخرج لطلب الحديث فكان هو في البلدة فكان هو طبعا الوحيد اللي موجود فكان إذا سئل فيفتي بإيه بالقياس فطهر هذا المذهب إن القياسه كتير, المذهب كتير عن غيره من المذاهب فلذلك ومن الممكن أنه لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوش الحديث زي ما كتير جدا من بعض أهل يلم يتكلم وإذا سئل عن قضية من أنت ممكن تكون عارفها ولكن ولم يصل الحديث فيفتي بخلافها كان الإمام مالك وغيره لما كانوا يرجعون عنده نعم حديث طرق الباب استئذان الاستئذان وثلاثة وغيره لا كتير جدا دلها كتير جدا وده طبعا إخوانا يخلينا برضه نرحم المخالف نرحم ليه؟ مخالف ما تشدش عليه إنه ممكن يكون متبني قولا أنت لا تعرفه وده الحادث والواقع دي فائدة الفقه المقارن بقى ممكن أن تكون درست مذهب واحد ونظرا لأن الطالب عنده كسل كسول ما بيبحث في كتب المتقدمين مثلا أو كتب الكتب التي عنيت بخلاف العلماء تجده متحجرا تجده لأنه واقف على مذهب واحد فقط فلو خالفه وغيره تقوم الدنيا لا تقعد زي بعض الناس مثلا معايا يعني أنا ممكن أتبنى مذهبا من المذاهب وشيخك في الفقر بيتبنى مذهبا آخر هل أنا أرجح بهوى أنا لا أرجح بهوى لا أرجح بهوى أنا أنظر في الأدلة مين العلماء اللي يتكلموا فيها ومين اللي رجح ومين اللي مرجحش وباخد بكلام العلماء وهو كذلك لا يرجح بهوى هو رجح بما يراه عنده راجحا كل واحد فينا يرى مذهب معين من مذهب وده أنا أرى والله أعلم أن هذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ليه حتى لا نختلف؟ زي بضبط كده كانوا قديما في الأزهر أربع محراب وأظن إنه ما زالوا موجودين لغاية النهاردة الشافعي لا يصلي خلف الحنفي والحنفي لا يصلي خلف الملك وهكذا لا يصلون خلف بعضه لدرجة أن وصل التعصب للمذهب أن الشافعي يحرم عليه الزواج الملكي يحرم عليه وصل التعصب من الملكية مثلا أو الحنفية واحدة حنفية المذهب وهو شافعي المذهب لا يجوز له الزواج وصل التعصب لهذا الحد الفقه المقارن ينزع منك العصبية دي. من منك فما تجيش للشيخ بتاع الفقه تقول له ما فلان بي لا ما ينفعش. ما ينفعش عاوز انت تستوصك من مسألة قول له والله سمعنا قولا يقول هل القول ده معتبر أنا مش معترض، عشان يبقى في أدب في الحوار وفي أدب ان انت لا تذكر أحدا عند شيخك المسألة دي ممكن هو يزعل بسببها النفوس البشرية انت لا تدري ما في داخل هذا الصدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وانت لا تعلم لا تعلم ما في قلب ولا قلب غيري فحتى لا يتغير، حتى لا يتغير من قول غيره، قلوا ان احنا سمعنا قولا يقول، ودي كان من الأدب مع أهل العلم القديمة وأشهر يعني من في زماننا يفعل هذه القضية كان شيخنا الشيخ أبو صخر حفظ الله مع الشيخ الألباني يقول له سمعنا، سمعنا أو قال بعض الناس قولا، فكان الشيخ الألباني ذكي جدا يقول له ما ما أراه إلا أنت يعني فئسه يعني قل <تصفيق> له انت اللي بتقول مش غيرك. كان قال لا والله انا امقل كلام الناس في هذه القضية فالشاهد ان انت لا تذكر احدا عند احد ممكن يا اخي يعني انا صدري بتغير منه تذكره قدامي ممكن اشتاد غيظا عليه وتوقعني في حرك شرعي وانا بشر ولا وانا معصوم انا بشر سبحان الله والبشر معرض للخطأ ومعرض للنسيان ومعرض للسقوط صح ولا غلط؟ فلازم تكون حريص لازم تكون حريص على حاجة زي كده نعم لا كلام الجمهور كلام الجمهور الراجح يقول وأما الجمع بين الروايات شوفوا بقى الروايات جات إزاي في رواية سبع مرات في رواية تانية سبع مرات أولهن بالطراب فزبنا إيه هنا فائدة أولهن بالطراب في رواية تانية هن بالتراب وفي رواية أخراهن أو أولهن بالتراب في رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب كل الروايات ديت ليه تقالت ليه تقالت نحن كان ممكن نكتفي برواية واحدة عشان نشوف, نشوف المسألة اللي علمات أكلموا فيها إزاي طب هنا قال هي الثامنة بالتراب وكل الأحاديث سبع مرات فهنا زاد ايه زاد واحدة وهي الشحالكو بالبلدي اللي ما بنهو بيقول ان انت اما تجيب واحدة منهم بالتراب بتحطها مع المية، مع الماء بتحطها مع ايه مع الماء فلو حطيتها مع الماء اصبحت واحدة ولم تكن ثامنة خرجنا منها خلاص ماشي طبعا هو مسألة ان انت تغسل الاولى بالطراب او الثامنة بالطراب الا اولى انها تكون دون الثامنة او دون السابعة استغفر الله دون ايه ليه حتى يأتي بعدها ما ينظف هذا الاناء لانك انت لو عملت السابعة بالطراب خلاص الطراب اصبح في في الاناء طبعا والطب الحديث اكتشف ايه العلم الحديث اكتشف ان التراب يقتل الجرثومة التي تخرج من لعاب الكلب ده اكتشفوه حديثا ويعني أسلم بسبب هذه القضية كثير من علماء الغرب طبعا هذا من باب المعرفة الآيات آيات الله تبارك وتعالى في خلقه يقول وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه عاوز يقول أن كل الكلب أجزاؤه نجسة فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو, أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجابا غسله سبع مرات إحداهن بالتراب واضح؟ أي جزء من أجزاء الكلب عزكم الله لو انغمس في الماء أو انغمس في الإناء يلزم غسل الإناء سبع مرات طب لو غير الإناء يغسل سبع مرات أم لا فيه خلاف مش أقوله طبعا عشان ما شتتكمش ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء كلب كل شوية روح للإناء يلغ فيه وتركه أو مجموعة كلاب عزكم الله ولغوا في الإيه في الإناء هل يغسل سبع مرات لكل هذا الولوغ ولا يغسل سبعة لكل ولغه هي سبع مرات تكفي سبع مرات تكفي وده اختصارا لكلام الإمام النووي قال ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفي للجميع سبع مرات والثاني يجب لكل ولغة سبع والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع طبعا كلام واضح ولا فيه إشكالية ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب آه. الكلب ولغ فيه ثم وقعت نجاسة أخرى فين في هذا الإناء كف عن الجميع سبع كفى عن جميع سبع غسلات ولا تقوم الغسل الثامنة بالماء واحدة ولا تقوم الغسل الثامنة بالإيه يعني لابد نكون في غسل بإيه بالتراب لابد نكون في غسل بالتراب ولو غمس الإناء في ولو غمس الإناء في ماء كث أو ولو غمس الإناء غمس أو غمسة في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح يعني إيه اللي لا المولوخ فيه حطه في اناء في ميه غمسه سبع مرات هذا يكفي لا يكفي بس فاضل فاضل التراب هي المفروض المفروض ولو غمض طب هتقول لي ولا إزاي قوليها لي اقراها لي بقى اقرا بلا كده أه. صح ولا غمس ايه اه ها انا عاوز الجملة كلها يعني ايه تبقى مقام الطراب. يبقى كلا المعنىين صح ولا لا بس <تصفيق> بقول لك لما تقرأ أستفيد إن شاء الله. ما لسه مستعجل ليه؟ طب هل يقوم الصابون وما شبه الصابون مقام الطراب؟ على الرجح أنه لا يقوم، لا يقوم. طب هل يجوز الغسل بالطراب النجس؟ لا يجوز على الصاح. طيب يقول ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ أم غسلة واحدة؟ فهمنها؟ ها؟, ها؟ بيقول لأ أنا أنا دلوقتي المفروض أنا بنظف الإناء فغسلته ست مرات ولم تزل النجاس أو لم يزل عين النجاسة عين النجاسة ليست مزالت. وغسلتوا ست مرات ولم تزول عين النجاسة الست مرات ده يعتبروا غسلة ولا ست غسلات يعتبروا غسلة واحد زي بالضبط انا بتوضأ انا بتوضأ فغسلت ايدي فخدت ميا وصلت لغاية نصف اليد نصف اليد ثم اخذت ماء اخر وغسلت به النصف الباقي هل ده غسلتين ولا غسلة يعني نقول أنا غسلت العدو ثلاث مرات أو مرتين هي مرة واحدة فقط زي الغسل غسل البدن أنت بتفيد الماء على على بدنك بتغسل أجزاء اليمنى العلوية أولا ثم اليسرى العلوية أولا ثم الجزء الأسفل اليمنى ثم اليسرى فأنا بغسل أجزاء العليا غسلت بعض الجزء هل لو خدت ماء جديد لبقية هذا الجزء هيعتبر غسلتين غسلة واحدة فقط ليه لأن العضو لم يكتمل أو الأعضاء أو الجزء هذا لم يكتمل ولم يصل إليه الماء كله نعم طب بس يكرأ من أول كده ولو كانت نجاسة كلب يكرأ كده أه أه آه آه هي دي فلمز يزل عينه ماب الإزالة العين إلا بست غسلات خلاص يبقى لزمني هنا نزل عين النجاسة أولاً أزيل عين النجاسة حتى لو هزيد حتى لو هزيد طب هل خنزير حكمه حكم وحكم حكم الكلب أعزكم الله هل خنزير حكمه حكم وحكم الكلب في خلاف في خلاف يقول مذهبنا نعم في ايه لا لا يأخذ حكم الكلب لا يأخذ حكم الكلب إلا في حرمة أكله طبعا طب هل الكلب كله نجس أم اللعاب فقط قول مين اللي بيقول لعاب طب قول الجمهور في المسألة ايه الجمهور يقول أن كل الكلب نجس مين اللي قال أنه اللعاب فقط هو النجس الملكيه، الملكيه، الملكيه هم الذين ذهبوا إلى نجس العفة فقط. نعم. آه، قول هذا مثابنا مثلا أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسل غسله سبعا يعني ليختلف عن الكلب. ليختلف عن الكلب. إذا ولغ الخنزير في إناء لا يغسل سبع مرات. نجست الكلب كله. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ده من أحد أدلتهم وأنا أتكلم لسه إن الله قالوا لأن اللعاب اللعاب للحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاللعاب متولد من البدن أم لا فلو كان البدن طاهرا لكان اللعاب طاهرا نخبرك لأن قالوا أن الفرع يبنى على الأصل فهي فين هنا الفرع اللعاب بني على, إيه؟ على الأصل هل هذا متولد منك اللي خرج؟ متولد منك؟ فكر فيها كده؟ الخارج من السبيلين متولد منك؟ زي الدم؟ زي اللعاب؟ يا أخوانا؟ الأصل في هي يا أخوانا؟ الأصل ده طعام دخل عن طريق الفم فتحول، إنما المتولد العرق؟ الريق؟ ها؟ الدم؟ دي أشياء متولدة من البدن نفسه إيه؟ دم الإجماع على نجاسة دم الإنسان وأنا أخالف الإجماع وأقول أن دم الإنسان طاهر الدليل أن المؤمن لا ينجس وطاهر المتولد من طاهر بدل الإنسان طاهر ولا أه طاهر فالدم متولد من الإنسان ولا لأه متولد من الإنسان إيه نجسه سيحتلك دماغكم أنا أعرف خمسة من العلماء نقلوا الإجماع على نجاسة دم الإنسان. طب إزاي أنا خلف الإجماع؟ مش أنا طبعًا. أو أتظن أن أنا اللي خليفت؟ <تصفيق> هذا أو هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الخلف السلف. زي الخمر. الخمر نجسة. نجاسة حسية ولا معنوية؟ آه حسية ومعنوية. حسية ومعنوية صح؟ أنت قلت حسية هو أقل معنوية. طاب طيب الإجماعة إيه؟ إنها نجاسة حسية وهذه أيضاً من المسائل التي خالف فيها إجماع الخلف إجماع السلف الخمرة نجاسية معنوية وليست حسيه طبعا عشان تبقوا عارفين أنا عارف أن أنتوا درستوا الدم نجس وعارف أن أنتوا درستوا الخمرة نجس وأكرر وأقول أخواناً القضية ما تبقاش متنشن فيها لا تتعصب لرأي أحد لا تتعصب يعني كنت أشرح مرة فقلت أن أنا أميل للقول إن دم الإنسان طاهر فبعض إخوانا عمل لي بحث من 15-20 عشرين ورقة ونقل لي فيه الإجماع هو أنا قبل ما أتكلم ما نعرف إن في إجماع وفي خمسة من الرأي القرطبي والنووي وابن المنذر نأخذ الإجماع لنا جسد من نعرف أنا مش هقعد كده يعني مش هاجي أفتح الكتاب بس ورلقو وأنا ما بقراش قبل ما أجي لا أنا بحضر من فترة على فكرة عشان تعرفوا إن أنا بحضر لك أنا المدة دي ما أنا درستها السنة فاتت بحضر قبل ناجي وعلى فكرة اللي أنت ما تعرفوش إن أنا لا على النووي أنا لازم أشوف الفقهاء تكلموا في المسائل إزاي وقالوا فيها إيه قبل ما جعد عشان لما واحد يطلع لي كده قول لي ده أنت من عارف من عارف أي تفضل ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. بس في شبه هنا هو دلوقتي طعن وهو فين فمن قال بنجاسة الدم قالوا لأنه طعن وهو في الصلاة طعن وهو في الصلاة واستمر في صلاته أما لو أصابه هذا الطعن خارج الصلاة لا يجوز أن يصلي أن يصلي وجرحه يثعب دما وهذا طبعا خلاف المعروف لأن لو هو طعن في الصلاة وكانت دم نجسا لخرج من صلاته صح إيه الدليل أن يخرج من صلاته لو أصابته نجاسة واحد واحد ده ها خلع طب ما هو قال لي ان فيهما قذرا ولم يقل فيهما نجسا عرفتوا بقى الفقه بصوا بقى عشان تذوقوا طعم حلاوة الفقه من هنا طب ما هو القذر هو النجس لا يشترط نعم بيع دم لا يجوز بيع الدم لا يجوز برضو على الخلاف خلي بالك ورايك الراجح لا يجوز زي بيع الأعضاء تماما لا يجوز بها الأضر، ها؟ على قول من يقول بقى الدم النجس أنا ألزمه بذلك. أنت دمك بي بيسعُب، أنت تسعى بدمه الآن. في تزيل أثر الدم لو هو نجس، وبعدين تدخل في صلاتك. لو هو مش نجس، لو هو نجس، لو أنت تقول بنجاسته يلزمك إن أنت تزيل أثر النجاسة قبل الدخول في الصلاة. يلزمك ذلك. أما إذا طعنت وأنت في الصلاة فأكمل صلاتك على ذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه طبعا فعل مين سيدنا عمر والصحابة الذين طعن بالسهم فاختلعه رمي بآخر فاختلعه شوف سبحان الله يا أخي وإحنا بعوضة لو جاءت عن الله يخرب بيتك عم الإمام ما تخلص يا عم النموسك قالتني الناس لا تطيق الناس لا تطيق شوف الصحابة رضي الله عنهم والله يا أخواننا وقف مع كلمة رجال بس لو اكتفى الله تبارك وتعالى بوصف صحابة النساء بهذا الوصف فقط لكفاهم فخرا لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر بدليل العبادة هي هي ولا تغيرت؟ ولا اتغيرت الزمان هو اللي اتغير ولا اللي اتغيرت ولكن العبادة شوف الفرق بينك وبينه واقعة عروة بن الزبير يعني شيخنا يقول لو لصحة هذا الاسناد ما صدقت ذي الواقع إن تقطع رجله هو والله يا إخواننا كلما تأمل دماغي ديت تترشح إزاي زتون شر رجله بالمنشار وهو في الصلاة إزاي إزاي قول لي أنت إزاي الصحابي أقرأ كنت في صورة وإني أحبها وخشيط أن أقطعها وكان ايه بيشيل ايه وواقف يكمل يكمل صلاته اهو سبحان الله وبالنهار حروب وبقى مدخن في جراحة وبالليل يصف قدميه لله تبارك وتعالى انت على طول متصلي العشاء بتكون فرفرت حتى ممكن تصلي سنه وانت قاعد سبحان الله سبحان الله رجال تأمل بقى في لفظ رجال هي دي بقى اللي احنا عاوزينها على مرة العصور القرون لفظة رجال لا استعملنا ولا استبدلنا طبعا الجمهور العلماء لما قالوا أن الكلب حسنا نجس قالوا أنه هو اللعاب بتاعه متولد من بدنه فلو كان البدن طاهرا لكان اللعاب فلما كان اللعاب نجسا فهو فرعا عن الأصل فلذلك الكلب كله نجس طبعا الملكية قالوا ان الكلب طاهر العين وقالوا لو كان نجسا لتنجس الايه الصيد مش هو في كلب صيد روح لك يصطاد لتنجس الصيد هذا الصيد اصلا لا يتنجس بذلك هم يقولون وقالوا أن الكلاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل في الايه في المسجد وتطوف في المسجد طبعا الجمهور رد عليهم قالوا كان هذا في اول الامر ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الكلاب في المسجد يقول طبعا هو بيتكلم عن الخنزير وذكر ده قول ما الشافعي إن هو يفترق تماما عن الكلب خدوا زمان تعزيم شوفوا أنتوا درستوها إيوه وخدوها اللي حضرت شايفه ما بشوفش <تصفيق> قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء سياه سواء حط التراب في الماء أو حط الماء على التراب سياه أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ مسح النجاسة بالإيه موضع النجاسة بالتراب لا يجزئ، لا يجزئ إيه؟ ها؟ اللي بالتراب فقط ما ينفعش ينفعش بالتراب فقط، ولا يجب إدخال اليد في الإناء بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه، يعني أنت هل يشترط أنت تدعك الإناء بالتراب؟ لا يشترط انت يكفي أن أنت ترمي الطراب فيه وتحرك الإناء زي مسألة الدلك في الوضوء طبعاً تأخدين الدلك سنة وليس واجباً من اللي قالوا من الدلك واجب في الوضوء؟ اللي من مالك رحمة الله عليه طيب أسبغ الوضوء هل هذا لا يشترط فيه الدلك؟ الإسباغ معنى إيه؟ ما سمعتش حاجة أنا كلك كلمت في نفس واحد الإسباغ معنى إيه؟ استعاب الاستعاب يكون ازاي بمجرد جران الماء على العضو فقط ولا بالدلك يبقى قول الإمام مالك في قوة لا ينفوش قوة في قوة بس ما حدش يقول لك ايه لا انت لو خدته على انه مستحب لا يلزمك الدلك لو خدته على انه واجد هيلزمك طب ينفع الانكار هنا ما ينفعش الانكار في مساء الخلاف يرحمك الله ويستحب أن يكون الطراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه والأفضل أن يكون في الأولى ولولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقو سلوغه عن كلتين لم ينجسه مسألة تولغ الكلب في إيه؟ الماء الكثير والقليل الكثير اللي هو إذا بلغ كلتين لم يحمل خبس والقليل اللي هو دون القلتين وقلنا الراجح في المسألة دي إيه؟ العبرة بالتغيير وده كلام من الإمام مالك عشان تحفظوه بس زيد وعيد كده عشان تحفظوه يبق مين اللي رجح كلام الإمام مالك؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمة الله. قلناها احنا أظنه في مرة اللي فات أو لا بليه. ولو في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو طعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبع إحدى هن بالتراب. ولو في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه أو ألقى ما أصابه ومحولة وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم. ها؟ يعني مسألة الفأر لما توقع في السمن الجامد أو السمن اللي إيه الماء ثمن الماء يراق الثمن طب إن كان جامدا يؤخذ ما حولها ثم استفاده بالباقي طب لو إحنا من ذلك يألف تعافه الطبع ولا لأ لا يجبر زي إذا وقع الذباب أو إذا سقط الذباب في إنا أحدكم فليغمسه ممكن النفس تعافه ولا لأ وللاد سنة ويغمسه له ويشربه له وتفحله غصب عنه لا طبعا يا اخوان ما يصد ما بس ما ينفعش ان انا اجبر الناس عليها لان ممكن الطبعه تعرف ان سيدنا محمد قدم له لحمه الضب فقال إني أعافه ولم يأكله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم ابي وامي فعاوزين احكام ما تبقاش ايه قفش ما تدروش قفش على طول كده تقوم جاي طصه لا يا اخوان الرفق بالرفقا بالناس إن كثير من الناس بضياع العلم الشرعي كثير جدا من الناس غاب عنهم أحكام كثيرة جدا جدا وتجد أن, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان أنت لما تتكلم في مسألة غائبة عنهم ولا يعلمون أصلا ذي المسألة ينكروا أشد الإنكار ولذلك أنا عاوزك تكون ذكي يعني باريح باشرح لسنة تانية مسألة دخول الصبيان المسجد فلو الصبي دخل المسجد وشوش على المصلين أو كان هذا الصبي مثلا ممن يبول وينجس المكان فطبعا الإخوة ممكن ياخد ابنه معاه ومن غير ما يدبسه مثلا حفاظه مثلا فيدخل ولد يبول حصل قدامي بقى للولد راح شايله ماشي ينفع ينفع على أقل الاقل في هذا المكان يجي الناس بقى العوام يقولوا ها يا عم الشيخ حرام عليك كده انتوا جاهلة انتوا مش عارفين حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن بيطلع على ظهره وهو في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم امر بدخول لا لا, لا لا لا اقول له صح انت صح فعلا الولد أخطأ ولازم يعرف لازم يعرف ان المسجد ليه خصوصيته ولكن في كذا باي الـ الـ الامرين هيقبل هيقبل بأي طريقة طريقة تانية أنا أقول له حاجة هو عاوزها أصلا كده شفيت صدره ولا لأ شفيت صدر ثم أسحب البساط من تحت قدمة خلاص يبقى أنا كده لبست الأم <تصفيق> وفهمت الحكم الشرعي إنما لو استطدمت معاه الفداية تبقى مشكلة اللي إيه اللي حوض ميا كبير ما هو العبرة بالتغيير لو على المذهب لو فوق القلتين لم يحمل خدس لأن ده استحال أن ولوغ الكلب فيه يؤثر في المية لا أصله كبير فوق القلتين ظن وجود النجاسة فيه أو المكروف فيه مظنة ضعيفة بخلاف الماء دون القلتين الضرر لا لو في ضرر خلاص يبقى يراق لو في لو ثبت ان القرصومه ما زالت موجوده في هذا الماوى نستعمله يبقى يزلل الضرر <تصفيق> هنا لازم اريخه الرؤية طبعا تكفي تك في الرؤية أريقو لأنه قليل وما ظنت وجود ال الميكروف فيه أغلب من الآخر لا احنا قلنا التغيير لابد إنه يكون الأسر ها اللون أو الطعم أو الرائحة ماشي شفنا شايفه شفنا ف في حتى بس إن هي طيب ماشي قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما مبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الماشية طب هل يجوز قتل الكلب على الإطلاق؟ طبعا لأمام النوى ذكرني فيه خلاف وقال أن التفصيل في المسألة هو الراجح وده اللي رجحه أبو المعالي الجويني أمام الحرمين قال أن إن كان لو كان كلبا عقورا يقتل أما إن كان غير ذلك فلا, فلا يقتل ودي خلاصة المسألة في الباب هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم الايه اكل الايه لا لا هو لو الجرسومة فيه هيبقى حكم حكم الماء واخدين بالكم يا اخوانا يعني لو فيه لو احنا تحققنا من وجود الجرسومة يبقى حكم الماء القليل والكثير سواء قبل ما تحققناش وغلبت الزن الجرثومة ذابت مع هذا الماء خلاص الماء القليل ما زنت ورود النجاسة عليه ما ظن تغيره بالنجاسة يعني أقرب من الماء الكثير الماء نفسه الأكل المائع يعني لا كثير الأكل الماء نعم حكم حكم يراق طبعا يراق ياخد بس هو, هو يا إخواننا لو ثبتت هذه الجرسومة خلاص في الماء خلاص يراق سواء كان قليل أو كثير لا يجوز استعماله. ليه؟ للضرر. وده غالب الظن ولا مش غالب الظن؟ غالب الظن. والله معلوم.